اخوته ها وين النشامها بيت موسى بن جعفر بعد هم مثل ابوها قاضي الحوايج والرضه مجرب اخوه والله بيت بن جعفر بعد هم مثل قاضي الحوايج والرضه مجرب اخوها من كل بلد عدها طلب ناس يجوها اخو جها اخو اللي عند حاجه مجربيها معصوم الواد مجربه